ما بلاش في الماضي في حبك انا راضي هندور ليه على شيء راض يا ريق مالك كل الاحلام Oh, man. حسيت وقتها إني بحبها وبدا حبها دوا يزيد النادم تا لما عرفت وما حسيت وقتها إني بحبها وبدا حبها كل الاحلى حساسي منها عش أبقى أما لها من كلها وبنت لها أجمل قصر وبيت حساسي منها عش أبقى لها ونسدك لها من كلها وبنت لها أجمل قصر وبيت يا رأينا لك أنا للن احلى ما Let love